لقد من الله على الممنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويزك Khim ve yuallimu'l kitabe hikme ve in kanu